إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى لكم الذكر وله الأنفى تلك إذا قسمة ضيذا إن هي إلا أسماء سميتمون تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهُوَ إِلَّا الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ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 انَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَا يُسَمَّوْنَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَىٰ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ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 وَأَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اِهْتَدَى وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَاءُوا ثنوا <تتنوي> الحسن الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا لمن ان ربك واسع المغفره هو أََّمُ بِكُم إِذ أَ شَأكُمْ مِنَ الأض وَإِذ أَتُم أَجَّةُم فِي بُطُونِئُم مهاتِكُم فَل تُ زَُّ وَأَفُسَكُمهُو أََّمُ بِمان التَّق أَفَمَن أَيِّ تَلَذَّى وَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّ بِما فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وفى ألا تذر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء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 من نطفة إها تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَ تَأَهُوا فَرَشَّهَا مَا وَشَّى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا 126. هذا نذير من النذر الأولى أذفت الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وَإِذَا حَكُمُوا وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ